Oh, my God. المجد للشاه الاعالي بدنيات المجله وعلى الفرج الفراد شهقوم الاختيار من كتب من قبل الخروج حبيبه صاحبك وصاحب حبيبك وليم كله فارس قاعدين المعاني اذا نزل صاحبك يا صاحبك يا عله وتسمع كلامي ده يحب الاغاني قلوبنا مجروحه وانا اللي اشتريت الخسيس بالخساره وبغى الاصيل اللي انا اشتري واول ما هبت رياح النهايه خلعني الكثيف من صباعه ورماني <تصفيق> شاه شهر رضا تهلوي من سفر الخروج هو الامير البضرامي في الايراني وعظني ونصحني وسلك وداني لان اللي نابو يا حبة عناية ما يتخيلوش اي كاتب اغاني دا كان بس يقعد معايا مهاردة ولابس خواتم دهب امريكاني صحيح الشروق بنت كارب ولا قيمه وممكن تزيح العروش في ثواني واحد صاحبنا من سفر ما بعد الخروج